بوك تو دوائسة اي تشتري اربع وعشرون اربع وعشرون اوغوفوركا هل قد فاتك الباص للتو؟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 بديط كنت دقيقا في المرة القادمة كنت دقيقا في المرة القادمة سلشت فيظ تكسي خذ سييارة أجرة في المرة القادمة خذ سييارة أجرة في المرة القادمة الثلاث وشتيات بط في زمي چادر سالسابسي خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة أوتري <تصفيق> سمسوا بالن غدا عندي عطلة غدا عندي عطلة داسي سرشنم أوتري هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ سجل عام، اوتره نستاوا. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. يمشي لي نشتهو предвид за края هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لي شيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ إلي باتشي ما شو غوركا؟ أو قد صرت متواعدا؟ أو قد صرت متواعدا؟ أريد أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. اقترح ان نلتقي في عطلة نهاية الاسبوع. هل نقوم بنزهه؟ هل نقوم بنزهه؟ دوتيدم نا هل نسافر الى الشاطئ؟ هل نسافر الى الشاطئ؟ هل نسافر الى الجبال؟ هل نسافر الى الجبال؟ ستذهب زيما من المكتب ساخذك من المكتب <تصفيق> ستذهب <سأخذك> زيما من المنزل <المكتب تصفيق> ساخذك من المنزل, <تصفيق> سأخذك من المنزل <تصفيق> اوتوبوس نتا من محطة الباصات الحافلات ساخذك من محطه الباصات